إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ووين للكافرين من, من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا Malaikat fi qala' al baid, sama ada yang dijelaskan oleh orang yang berbicara Fiuzilillahum yang ya Shah, wajahdi yang ya Shah, Wahyu Al Aziz Al Hakim. Waladah Awasilah Musa bAyatina, Anakhrj Qomak min al Zulmat ila al Nour,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 أكم وفي ذالك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكؤتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أن وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ حِنْوٌ وَعَادٌ وثمود, وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا اللَّهَ جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك من ما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك Faatir al-Samawat wal-Ard, yadzgu kum, liyafirakum min dzunub kum, wa yuakhirakum ila ajal nusama. Kaulu, in antum illa bashon mithluna, turidun anta sedunamma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 ونأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكر المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمون يتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا في ملتنا Fā aḥā ilayhim Rabbum lā nūlkan alẓālimīn walā nūskinān kum al-ard min bādhim. Zālkaliman khaaf mukāmi wa khaaf waʿīd. Wa istaftahu wa هَنَّمْ وَيَسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ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 اي شيء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وذر صور الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبع فهل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 سلطان الا ان دعوتكم الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما Kafarut bimah, ashraktumun min qabl. Inna al-zalimin lham gaib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 A lam tera kif? Zarba Allah mthla karma taibat kajarat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 Adaml tera ila al-ladin badalun nigma Allah kufra wa ahlu qanmuhm dar al-buwar jannah ma yaslounha wbius al-qaraar wajalulillahi Kul terdetag, fain bercirakum ilah. Kul ibadilah yang amanu yiquim salat, wiyunfikum mma rezquna hum, wiyunfikum mma rezquna hum, siru Min qabil ayatnya, Yumul la bayyoon fihi, walakhalal. Allahul Lathi, Khalaq al-samaat wal-ardah, wa anzal min al-samaa'im, faakhraj bihi min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 Sesal kamu, wa in taudun amta Allah, la tupsuha. Inna al-insan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 وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَنِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِينَ إِسْمَاعِينَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءَ رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ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 Sayaum ia timu Al-Ghazab, fayakunu Ladin zulmu Rabbnaa aakhirnaa, Rabbnaa aakhirnaa, ila ajalin qaribin nujib dawatak, wnattabirusun, awalam takonu, aku semtum. من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأبثال وقد مكروا مكرهم وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعَدِهِ رُسُلَهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌّ ذُنْتِقَامٍ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 نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب